بسم الله الرحمن الرحيم الحقة ما الحقة وما أدراك ما الحقه كذب الثمود وعاد بالقارعة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 والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخف منكم خافية يَوْمَئِذٍ لا تخفى منكم خافية فأما من أُتي كتابه بيمينه فيقوم فيقول ها أمقرأوا كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية خطوفها دانية 124-اكلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلقانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة